يكون قادرا على الفصل بالصورة الشرعية بإذن الله تبارك وتعالى وعلى علم الحكم الشرعي ولا سيما وكذلك بإذن الله أبواب الطلاق والزواج لا سيما لأن هذه الأبواب الناس يبدأون قد لا يصلون إليها ويعني مهجورة هجرا كبيرة طوال السنوات الماضية والله أعلم في بسلفها بإذن الله تبارك وتعالى نسألنا ندرس في الدورة المقام طبعا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 وهكذا فنسأل الله السلام والرحمة فان شاء الله عز وجل سنحاول جاهدين ايه نحن يعني نلب هذه المطالب ونسأل الله تبارك وتعالى لاستعانت يعني فهو يعني الموعين تبارك على زعيلنا فالعون يستمد منه وحده ياكن نعبد ياكن نستعين فعلينا ان نستعين به وحده وعز وجل يوفقنا وياكم ولا شك أننا كلما تجردنا جميعا لله تبارك وتعالى أنا وأنتم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 وأن نجاهد أنفسنا على تحقيق ذلك طيب فإن شاء الله نبدأ طبعا بدرس العقيدة الطحوية طبعا العقيدة الطحوية كتاب يعني محرر مفيد سواء من حيث الماد أو من حيث الشرح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 حتى نبين لكم المسألة تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. شارحوا العقيدة الطعوية إمام حنفي أيضا، إمام حنفيون أيضا. طبعا هذا يدلنا على أن الأئمة الأربع في أبواب الاعتقاد، إلا في بعض مسائل يعني بسيطة بينهم إلا أن أو حنفية بالذات، لكن بين الأئمة على اتفاق إني الأئمة كانت عقيدتهم في باء واحدة بفضل الله تبارك وتعالى.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 من تلاميذ بنقيم تلاميذ ابن تيمية رحمه الله تأثر به في التفسير جدا بشكل السامي ابن تيمية والذهبي دي كانت من سلة يعني ابن تيمية رحمه الله كان له يعني مدرسته تجد من تلاميذه من لم يكن حنبليا الإمام الذهبي من نفس المدرسة والإمام الحافظ ابن كثير شافعي والإمام الذهبي شافعي إلا أنهم طبعا في المعتقد عقيدتهم عقيدة سلفية ولهم يعني في ذلك مواقف مشهودة الإمام الذهبي له مصنفات لو كتاب علو العلي الغفار الذي اختصره العلامة الألبنية عليه رحمة الله تعالى وميز صحيحه من ضعيفه وقدم له مقدمة ضافية ورائعة وغير ذلك فبفضل الله تبارك وتعالى حتى الشرح هنا ابن أبي العز الحنفي يعتبر نقل هذا الشرح كله من كتب ابن تيمير ابن القيم والبعض تتبع هذا الشرح حتى رد يعني ايه أما... أه... نصوص فيها أما... يعني حدث أماكنها وما له خبرة بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتاب ابن القيم يجد النصوص بتمامها يجد النص في مدارج السالكين بتمامه في شرح العقيدة الطحوي يجد النص في درة عارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية يجده بتمامه في الح... في العقيدة الطحوي يجد كلام ابن تيمية ابن القيم في الصواعق المرسلة أو في اجتماع جيوش الإسلامية ويجد نفس الكلام.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 بسبب معتقديه في كلام الله تبارك وتعالى وشيخ الإسلام لتنمية كان معظم ما يتعرض له من إذاء كان بسبب عقيدته كان بسبب عقيدته رحمه الله رحمته الواسعة وغيرهم وغيرهم من, من أئمة وشيوخ الإسلام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فهذا الشرح طبعا جاء حافلة والمثل للإمام أبي جعفر الطحاوي والنسخة التي أستخدمها هي النسخة التي حققها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 يعيدون نفس الشبات التي شنها الكوثري وغيره وطبعا صار على ضرب الكوثرى عبد الفتاح أبو غدة والشيخ الألباني رحمه الله يعني كعادة يعني كما هو الصراع المستمر بينها للسنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق الضال أو المنحرك الزائغة لم يتوقف يوما ما في هذا العصر كان العلامة الألباني له طبعا المواقع الشيخ عبد الرحمن المعلمة اليماني ومحمد زاهد الكوثري الشيخ الألباني والغماري وابو غدة والصابوني ثلاثة من, من جهة والشيخ الألباني من جهة رحمه الله رحمة نواسعة ومعه بقية معسكر أهل السنة والجماعة كتاب الشيخ, الشيخ الألباني تحذير الساجد عن انتقاذ قبور مساجد هو رد على كتاب للغماري بأنوان أحياء المقبور باستحباب بناء المساجد على القبور فصدى له الشيخ وفنده رحمه الله ورحمة واسعه في كتابه العظيم وتحذير الساجد وهنا في المقدمة رد على فتحها بغدة وغير ذلك مواطن وفي السلسلة نصيحة وضعيفة وضعيفة في مواطن كثيرة رد على الصابوني ردودا كثيرة وكذلك العلمة بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله وانتو تقرؤون الرد المؤثر في محمد جميل زينه وغير ذلك من الردود للعلماء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 والعمل على بقاء دين الله عز وجل صافيا نقيا ليست فيه شائبة تشوبه عقيدة وعبادة وعبادة فقها ومعامل سائل الجزيان واخلاقا وتصورات الاخرى انه يظل الدين نقيا صافيا مصفى من كل شائبة فده كان ايه هذا الدور لازال طبعا وسيظل هذا الايه فضل الله تبارك وتعالى كان الملج السلفي والحارس الأمين على دين الله تبارك وتعالى ولذلك يفتجد بفضل الله أن ما من بدعة إلا وتصدى لها أي السلفية جزاهم الله خيرا في الماضي والحاضر ولزال الأمر موصولا نسع الله تبارك وتعالى أن يعني يجزي لهم والعطاء وأن يجازيهم عن خيرا الجزاء خير الجزاء وده بقى السبب أن معبدالنس وإن كان لها يتبليه أن السلفية دائما هي لا يمسير شي خلفات احنا بنرد على الشبهات احنا بنصد عادية المعتدين على دين الله تبارك وتعالى نحن ننقي نصفي نقل نحن ندافع عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اهو ما هي شيء ندرس اهو ندرس كلام الأمة وعقيدة الأمة الأربعة وغيرهم من أمة الإسلام المخالف والذي يراجع نفسه هو الذي يراجع نفسه وما و... ندعو إلى لداذة حتى ما بيجي نتكلم في قضايا معاصرة جدت كلامنا بيبقى بناء على أدلة الكتاب والسنة ونصوص العلماء علماء الإسلام فيش مسألة بنتكلم فيها غير كده فبفضل الله تباركت عن نحن نذب وعنازة الدين لكن لن نترك أبدا الدين كده لكل من أبو دبية سنة حربة أو يشوه الأمر لا لابد من ليه؟ من يعني صد كل ايه كل هاش تصار أو تشن على إيه أو كل غارة تشن على دين لا لابد بد من صدها ولا بد من التصدي لها وبيان الحق من الباطل وتمييز الصواب من الخطأ لا بد من هذا هذا به نتعبد ربنا به بالشكل السابق تمعنوا من الجهات في سبيل الله زب عن الإسلام والرد على المبتدع والمخالفين جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس نصلي أن يوفقنا وإياك. طيب بعد كده نبدأ بقى في الكلام الشرح قبل أن يبدأ في متن الإمام يتكلم بقى ابن أبي العز رحمه الله فيقول الحمد لله بعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا يفتتح العلماء بها تأسيا بالقرآن وبالسنة تأسيا بالقرآن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 ضوابط ولا تراعي واقعا ولا حالة الصلاحة في المسلمين ولا كذا ولا كذا مثلا الكلام ممكن في جهات دفع زي بلاد الفاهية عدو دي مسألة في خلاف لكن في ديار الإسلام أو ديار اللي هي ليس فيها الحكم لا تبارك وتعالى ولكن أصل في أنهم مسلمون ماشي أو الإسلام نظر مركبة وهذا أمين الله ونرجحه آآ طبعا آآ السعي أو طريقة الوصول المندفع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 كفانا استعجالا يحول دون جني الثمار قبل أوانيها كفانا هذا يعني نستعين بالله تبارك وتعالى كده ونتقل الله في أنفسنا نتجرب في البحث ونتجرب في الطلب ونفقه المسائل ويعني يؤلمني ويؤسفني ويحزنني ما يراه من بعض الشباب ومن بعض الناس هو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 ما شو في التخافض ايه؟ ما انت تكلمت وقفوت ما ليس لك في علم وقلت على الله ما لا تعلم ويا جريمة النقراء تفوق الشركة ببان ذلك اللي هو ابن القيم رحمه الله وده ليس لك ما يلي مشكلة خطيرة لازم نرفع ما معنى كلمة حب عشان ما لا ما, ما نقعش بمالة الناس عنه تي مساء منفعش اتكلم فيها الا اهل الدراية والخبر والعلم والحل والعقل فبسم الله الرحمن الرحيم قلنا افتتاح بالإيه بس جاب دي سريعة عشان بس الكلام ما يفهمش بمن قطر يعني كل ما هتقبيلني جزدية سأشير إشارة ليه لأن أحيانا الكلام ممكن عبارة الناس بتفهم على غير واجهة ماشي قلنا افتتاح بالبسم الله تأسيا بالقرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم فتح رسائله التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم للملوك بالبسملة أيضا وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا كما تعلمون الباء هنا للمصاحبة لحرف الجر والجر والمزرور متعلق بمحذوف ماشي متعلق بمحذوف لأن البسملة هنا كخبر محتاج محذوف مبتدأ للجملة طبعا كما تعلمون جملة الاسمية تتكون من مبتدا وخبر تتكاوم مبتدئ وخبر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 ماشي وآتوا قال هو بعد بعد بسم الله حتى لا يتقدم عليه لبركة إيه إقدارا لبركتي اسم الله تبارك وتعالى يكون بسم الله أبدأ بسم الله أكتب حسب الموطن الذي تبدأ أو تبدأ عملك به بسم الله أأكل بسم الله أشرب بسم الله أبدأ أقرأ إلى كريم ماشي طبعا والاسم واللفز اللي أكتب طبعا إيه إضافة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 تطابق هذا الاسم الاسم الأعظم لفظ الجلال الله الرحمن والله الله عز وجل الرحيم هو الله تبارك وتعالى وهكذا دي اسمه مطابقة وتضمن أن كل اسم من أسماء الله يتضمن إسباب صفة من الصفات عشان كيف يقولون الأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف علم على الله عز وجل هو صفة لأنها تحمل وتتضمن صفة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 ده العلم الأعظم على الذات الذي لا يشاركه لا ما علم أن هناك ما تسمى بأبدا ماشي آه نعم مشاركون حوالا نشتق منه أسماء لا لياتهم الباطلة ليزكالات ماشي لكن لا ما علم أن أطلق هذا الاسف إلا على الرب جل وعلا عز وجل ماشي ولفظه الجلالة ولفظه الله في خلاف بين العلماء هل هو مشتق أم ليس مشتاقا والقول رجع له الله مشتق بالمعنى المألوه من الآله أي الذي تألوه القلوب تألوه القلوب حبا وخوفا وخشية وإخباة تطير إليه شوقا وتطير إليه شوقا فبسم الله الرحمن الرحيم طبعا الرحمن الرحيم اسماني لي عظيم من أسماء الله عز وجل رقيقان يا دلاني على وصف الرب تبارك وتعالى بالإيه يا على ساعة رحمة رب العالمين يا على ساعة رحمة رب العالمين تبارك وتعالى ومسباني رقيقان كل منهما هما من الآخر يا دلاني على وصف الرب عز وجل بالرحمة ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة مئة جزء أنزل جزءا واحدا يتراح من خلائق به حتى ترفع الدابة خدمها حتى لا تصيب ولدها فرحمة الله عز وجل استواسعة الفرق بينه وبين الرحمن أخص بالذات، الرحمن أخصه بالذات، والرحيم أ أكثر إيه من حسن متعلق، فيتعلق بالمرحومين والرحمن أخص بالرحمة برحمة إيه برحمة ذاتية صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. أنت لما تزاك ما جالش إيه آيات مثلاً إيه بالمؤمنينه، هاه رافر الرحيم ما همشي رحمة، لكن ما يبغى عن الرب اللي أخص بالذات الرحمن فسأل به غبية.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 مما يحبه الله ويرضاه، مما يحبه الله ويرضاه، حتى شكر النعمة. لن تتمكن إذا عانك الله، حتى قال العلماء الشكر يحتاج إلى شكر. يعني إذا شكرت ربك وفتق الشكر تحتاج إلى شكر. فلا بد لك من الاستعانة في كل أمورك. تستعين بالله تبارك وتعالى لتعبوده ولططيعه ول يعني يكمل أمره. تستعين بالله لتتعلم. تستعين بالله. لتخلص وتتجرد لو لم تستعن بالله موفقت في تهذيب نفسك ولم تستطيع مجاهدتها ولا وردتك المهالك ولا وردتك المهالك وبين نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره كلام الحمد لله الحمد كما تعلمون هو يعني الثناء الله تبارك وتعالى بذكر تبارك وتعالى صفاته محمده هو المحمود من كل وجه هو المحمود من كل وجه، وهو الذي يستحق الحمد مطلقا يحمد على ما يزده على العباد من نعم، ويحمد على كماله، ويحمد في الصراي والضراء، ويحمد على كمال صفاته وأسمائه تبارك وتعالى، ولذلك كان الحمد أعم من الشكر من حيث السبب، والشكر أقص من حيث أعم من حيث الآله وأقص من حيث السبب. إزاي؟ الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى الحمد يكون في الصراء والضراء ويكون مجردا لله على كمال يسمي وصفاته وأفعال تبارك وتعالى يحمد عز وجل على نعمه ويحمد على في الضراء أيضا ويحمد على كمال اسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى الشكر يكون في النعمة دون غيرها فإذا الحمد أعم من حيث السبب والشكر خاص، بدأ أن الحمد يكون بالقلب واللسان، الحمد يكون بالقلب واللسان، أما الشكر بالقلب واللسان والجوارح، اعملوا آل داود شكره وقليل من عباد الشكور اعملوا، فالشكر يكون بالقلب الإقرار من إمة الله عز وجل الاعتراف فيها واللسان اقرار واعتراف مع الثناء على الله بذلك وشكره والجوارح. بطاعة الله عز وجل والاستخدام النعمة فيما يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يعني النعمة ثلاث حاجات النعمة بتاعيكم أنه أقر بها بقلبي والضمير المحجب يقصد ولسان شكر بلساني وبجوارحي طب وبجوارحي فالشكرة قم بالقلب واللسان والجوارح فإذا أعمل من حيث الآلة لكن أخص السبب لأنه إيه بمجرد اللي ها ومجرد اللي النعمة أما الحمد أعم الحمد لله عز وجل نحمده ونستعينه ونستغفره ودائماً السين في الفعل نستعينه نستغفره تدل على الطلب عند اللي عند جماعة لو حد نرث في الصرف هيجد سئ السين تدل في الفعل استف على دية يعني طلب اللي طلب الشيء يدل على طلب الشيء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 يستعيذ العوذ والنجوء إلى الله تبارك وتعالى العوذ واللجوء إلى الله تبارك وتعالى فهو يلجأ ويستعيذ بالله من شرور النفس أول شيء من جملة أعداء الإنسان نفسه الأمار نفسه التي بين جنبين نفسه وهواء والدنيا والشيطان ونسأل الله السلام لو اجتمعوا الأربع على واحد يبقى يعني مع مع عدم فقه لهذا وعدم استعاناته بالله وعدم نجوء إليه فقد هلك نسأل الله السلام والعافية فشوف يبدأ بأن استعز بالله من شرور النفس لخطورة أمرها خطورة أمرها وانا مش هطيل طبعا يبقى درس تالي بنتكلم عن النفس او نتكلم عن القلب وانا اقول واكد واكرر ان انا احوش ما يكون للكلام في هذه المسائل حتى تزكى النفوس ونزكى من اصول الدعوة التذكية حتى تزكى النفوس. لا سيما في أيام الفطر، لأن أيام الشدة يعني إلا مرحم مرحم الله. الكثير بي يقنس ويقول يعني ولا ويتوقف على عمل ده، يعني كل واحدة ويتميز الصفوف من يفرط ومن كذا وكذا ده معلوم لو أنتوا ناس عصرة تتأكد. أما في أيام الفطر ما تجد الإيه؟ الفطر تظهر على حقيقتها. حب الرئاسة وحب الظهور والرياء واتباع الهوى. والأمراض بقى الفتاكة ما هي بقى العملية هيه يظن البعض اللي ده مغنم بيتأسف أبدا والله ونزلك من حكم الله ومن سنالية في قلقي خلقي انه فاتحه طارة ليميذ الخبيث من الطايف وتحدث الغربلة ويسأل الله أن يرزقنا ياكم الصدقة معه لأن للأسف كل مرة كل اختبار بيبقى النتيجة بيبقى أليمة جدا أليمة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 أيها أنت محتاج من يلفت نظرك ويشخص لك الداء ويبين لك الدواء طبيب والمريض الطبيب يروح مع المريض يدينه كل شوية العلاج أبدا من اللي بحرص على أخذ الدواء هو بيحدد له المرض ويبين له لإيه ويكتب له, له الدواء وهو الذي يهتم بإيه بأخذ دوائي هو نفس الكلام انت لازم إيه والذين الجهادوا فينا الهديانهم سبلانة يبقى لازم تتعب مع نفسك تكتهد على هذه النفس توذبها وتطبيطها ليه؟ انت انتركت الحب لنفسك على الغارب وجاريت اهوائها وأطلقت العنان لامراضها وافاتها انت الخاسر الوحيد حش لا يخسر ربنا, ربنا غنيون عنا جميعا غنيون بذاته سبحانه جل ثانا وتعالى شارعا ودين الله سينصره الله ويغرز غرصا يستخدمه في طاعته وكل واحد هيأتي ربه فرده وهتنقل قبرك بمفردك وحسابك يبقى على الله بناء على صحيفتك والرب لا تخفى عليه خافي وحكم نحد والجزاء عنده من جنس العمل فانت الخسران هتسيب نفسك من غير ما تربيها من غير ما تقف معاها من غير ما تضبطها من غير ما تتجرد لله تبارك وتعالى انت اللي تدفع التالي محدش تقن انت اللي تخسر فعشان كده دي معركة نجاح مسألة جنة ونار يبقى لابد من أن نجتهد في مجاهدة نفوسنا وضبطها على شرع الله ومن صفى صفيا له ومن صفى صفيا له انتبه ولذلك دروس العقلية بنتكلم احنا, احنا نطعمها بالكلام في المسائل دين ليه؟ لأن البعض يتخيل ان التوحيد والعقيدة مجرد مسائل نحفظها والردات لا دي, دي لازم تصنع منا صناعة جديدة التوحيد يصنعنا صناعة العقيدة الصحيحة التي اخرجت لنا الجيل الذي غير منار الارض العقيدة الصحيحة هي التي تفرز عبدا حققا عبودية ظاهرا وباطنا وراقب ربهم في السر والعلم العقيدة الصحيحة اذا ربي الناس عليها حلت مشاكل الأمة وعادت سيادتها وريادتها وإلى عزها مرة أخرى. فبس كيف إذا تشربوا التوحيد والعطية صر صرت صار المعتقد الصافي في دمائهم في قلوبهم ملأ أرك أركان القلب وصار في الدم وصنع منه صناعة جديدة فأخرج عددا وقافا منضبطا يهمه أن يرضي ربه عز وجل انتبه مش مجرد الاسئله ومفيش طب لا مذاكره الشيخ حبص حكمي لما بيكلم عن عن الشروط السابعة في ليله ليله لله بيقول لك انك انت ليس المطلوب مجرد حفظها ايوه حفظها مطلوب ودراستنا مطلوب وحفظ العقيده الطحاويه متنا ودراسه الشرح مطلوب وبيان المسائل وعنصراء عشان انت عشان انت لانك انت هتبقى في حقل الدعوة فلا بد يكون انك انت قادر على ايه على اظهار الحق وايه وضاحه الباطل وبيان الخلق وبيان الحق ويقدر على بيان الحق الخ... للخلق ولكن ليس هذا هو مطلوب فقط ليه؟ ده الصمر العظمى له ان ده يتحاول معك يصنع منك صناعة جديدة يعطي عبد موحد عقيداته صحيحة اسلم وجهه وقلبه لله تقول له قال لك رسول يوارف ده شرع رب وده ايه يتقي ربه في الجلوة والقلوة في السر والعلن مش أمام الناس يتقمص أو يبحث حد مش عارف كده وما يخذ خلب ربي بأرزه بالعزاء وسينفضح يوما ما ما هو إذا صار العبد سريرة إيه ها زي بقولش أخزانه دائمية أخرج الله يوما ما على فلاتات لسان وصفحات وجهه فيعني في إيه لازم تعرف حجمك ملو الإيمان بالأسماء والصفات إيه وكمال الرب عز الله ولا تغف عليك افيه ايه معنى الكلام ده ما كان شيء يورث منا يورثك المراقبة الدائمه لله تبارك وتعالى فانتبه فشرور النفس أمر خطير نفس بها ما بها من الشرور رب العجل أخبرنا عن الإنسان أنه خلق ايه ظلوما جهولا اصله ظلم وجهل فيحتاج إلى عدل كما يقول الشيخ سيد ابن رحمه الله يدفع به ظلما وعلم يدفع به جهلا عدل يدفع بإيه؟ ظلمه وده من ظلوم متعدي مندفع ظلوم جهول فعشان يتخلص من الظلم والجهل يحتاج ليه؟ لعدل وإنصاف يدفع به ظلمه ويحتاج إلى علم وعلم نافع يورس العمل يدفع إيه؟ به جهل فالنفس مليئة فيها ما فيها من الشرور لن يعينك على هذا لن يعينك على الرب عزله لازم تفتقر افتقار تام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 نعوذ بالله وإيكم من سيئات العمل لا سيئات العمل الكثير إيه منه عمل في أصلي واصفي سيء، يعني عمل مخالف وأعظمه الشرك ثم البدعة ثم المعصية ثم ثم إلى آخر السبع حاجات اللي ذكرهم اللي بن القيم ما يشيه في العقبات أو مداخل إيه العرقيل اللي هي مداخل الشيطان يدخل على العباد إما بالشرك إما بالبدعة والعجيب ان امام ابن القيم يقول لك في زماننا لي... لم يعني قل من يسلم من هذين خبر إذا كان في زمانه الناس قل من يسلم من هذين امال في ازمنتنا أو المعصية للكبائر ماشي او الاقبالك الايه الوقوع في المكروهات وترك المستحبات أو انك ايه تقدم العمل الفاضل المفضول على العمل الفاضل توسع في المباحات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 مع أن طاعة بس في فرق بين طاعة الوقت ده دي أحب الطاعات إلى الله عز وجل أن يُعبَد بطاعة الوقت أحب الطاعات إلى الله يتملك وتعالى وقت الدرس ووقت الدرس وقت الغذان ووقت الأذان ووقت الصلاة ووقت الصلاة ده وقت المسلمين فتح لهم باب وفرصة معينة أنهم يتعلموا رب الناس فمستعجلوا وجابوا حاجة بقى دمش بسكتب وكتبها ممنوعا فاتبالك انت زاي ضيعوا فرصة من ايديهم صرف الهم لطاعة الوقت الحاضر ومن قاتب المقدور عليه يسر الله لو المعجوز عنه فما تضيعش الفرصة لما نربي الناس ونعلم الناس ويرب الجيل تربيع قائدية صحيحة بعون الله تبارك وتعالى يا جيل التمكين والعباله اللي احنا عاجزين عنها الان تلاقت يسرت ليه استوفيت شروطها وانتفت موانعه بنحتاج الى فقه في الطريق عشان تميز بين الايه بين عمل وع... واحيانا يكون العمل المفضول يقدم على الفضل بس دي في اوقات معينة كما بيذكر عبد الرحمن عبد الرحمن سعد غير العلماء ليه لمولباتات اخرى وخارجيه لاشياء تعفوا تجعله طاعة الوقت سيقدم ممكن تقعد فرد بس في حاجة فيها سنه بس السنه ده وقتها دلوقتي تقدم يعني وقتها دلوقتي في بالك ازاي ليه شروط اخرى وملبسات ليست طبعا أنا بس اقل في انظاركم من هذه الاشياء عذرا وسطرت فيها ابتداء علشان إيه أنا أعلم الحاجة حاجه مثل هذه فأضع لك النقاط على الحروف عشان إيه ننتبه ننتبه حتى نواصل سيرنا الى الله تبارك وتعالى نور حد نور العمل العمل يكون سيء في اصله ووصفه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 فجعلناه هباء منثورة ليه؟ كانت لغير الله كانت لغير الله أحب أن نرى مكانه أحب أن يشار إليه وإنتوا عارفين الحديث اللي كلمت عن الرجل ختل قتالا وإقبالك واستبسل بصورة لكن الناس قدر العفل عفيا النبي صلى الله عليه وسلم كله في النار مع أن العمل في ضائري عجيب قاتل, قاتل القفار مقتلة عظيمة هو من كباح العمال يعمل ويروح ويجد تسأل الله ده ده. بس الله صلى الله عليه وسلم فلازم تراجع سيئات العمل استعاذ بالله من سيئات العمل شلور النفس وسيئات العمل طيب وانا بعد ما امي واتعم وعملي داي ما يقربليش من ربنا ومدخليش جان. ايه اللي عملته ما فعلت شيئا بل يعني يمسك ادى لانها كانت لغير الله ويذكر علماء شابه اللي بيعمل عمال فارياء ومشفيش صدق به شابه هو راجل يدخل السوق ومعه صره بس ملين حجار وظلط يراه الرأي من بعيد كده بقى الجيب كده يقول ايه طبعا بقى ممكن جماعة من ايه من ايه تابعوه خليت بالك عشان واحد يقطع جيبه بسرعة ويسرعه وبعد كده يعرف انك اتعمل ايه خيبان فيأتي الى التاجر يأخو فتضرب في وجهه او حتى مش كده عملة مزيفة ظاهرها فلوس، وتأدي الى سجنه تعمل لغضية عملة مزيفة عملة زائفة مش سليمة هل بالك، هو نفس الكلام اعمال من عمل اعمال كتير والناس تنظر اليه ويكادوا يقبطون اهم وهو اعماله نصر الله العفو والعافية عارية عن الاخلاص وعن التجرد يبدأ عمل سيء والعمل صالح ما العمل الصالح شرطان شرط الإخلاص لابد فيه من شرطين شرط الإخلاص وشرط المتابعة كما قال الفضل بن عيار أخلصه وأصوابه أخلصه أن يكون خالصا لله أصوابه أن يكون على سنة موافق شرط قبول السعي كما يقول حفظ حكم أن يجتمع في إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه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 يقولك في ثلاث مواطن في القرآن ذكر الله عز وجل كيفية التعامل مع العدو الجني والشيطان والعدو الإنسي صورة العرف خز العرف وامر بالعرف وامر عن الجاهلين صورة المؤمنون من يذكرنا شيد مؤمنون ادفع باللتي أحسن السياء ماشي الأخي الآيات صورة فصلت ها ه من الشيطان بالله بعدها على طول يقول لك الكلام عن العدو يقول لك العدو الإنسى أمرك بملاطفته أمرك بملاطفته تحسن إليه طبعا أنا مولك لنا شرحنا في الدعوة واحد إيه أنت بيتكلم وعمل يشتم ويشتهر هذا من الروعة تحمل لطفه ليه هو مسكين وسائل الإعلام عملت شو وتكذب وتفتري زي المتاهات بتاعي رضي عمل اتكلم على السبتاء تمانتوا بتقولوا السبتاء وديمقراطية الشعب اختار نعم ايه اللي مزعالكم ايه اللي مزعالكم صنم عاجوة صنم العاجوة بقى خدت بالك ولسه البقية تعد لأ ومكان مش عارف في شحن دي. وبعدين والناس أجمع لا حصل كلام أكذيب بقى وتلفقات ما هو ما جايش على الهوة خدت بالك انت ازاي وقص على وحشوفهم ده كتير في لام اللي جاي خدت إيه؟ في العمل بقى تشوين فالمسلم العادي اللي تتكلم معاه مسكين وسائل إعلام مضللة ومشوهة وحملة ابتالي له هذا الإسلام يحاولون يحكموا ويطعوا دينا ويعملوا فينا ويسوهم وده كله أكذيب والله الإسلام رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله البشرية الحائرة الحائرة التائعة هذه لا مخرج لا إلا في شريعة الإسلام وشبهات كتير تطرح عليه وكذا وكذا فهي وشد وكذا أربع صبيق. لازم تحتمل تلاطفه وتلاينه هو الرب عز وجل شرع لنا هذا ملاطفته أهي بقى إيه ولي حميم وما يلقى إلا الذين إيه صبروا لازم من العدو الجني بقى حسمها زي يقول كله أمرك بالاستعادة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 إلا الرب عز وجل فليس لك إلا أن تلوذ بالله وتستعيذ به وتلجأ إليه فهو الذي سينجيك من مكره وكيف أما العدو الإنسي مناطفة ومعملة حسنة ينقلب من عدو إلى ولي الحبيب فسيات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نعم يهدي الله يهدي التوفيق والإلهام فلا مضل له وحتى هيجي هنا بعد شوية من الشيخ الشيخ الشيخ بوله هتجي اليوم نحاول كه نعتر نقول في تحية المعتقدين بتوفيق الله لي توفيق الله ما هي التوفيق توفيق؟ إلا من وفق الله عز وجل هذا المعتقد لن تصل إليه. يبقى التوفيق من إين؟ من الله عز وجل بتوفيق الله. فما يادي الله ومن يوفقه وشرح صدره للهداية فلا مضل له. وما يضله الله تبارك وتعالى والله و... و... هنا الله اللي عدل تبارك وتعالى الله و... عدل وعز آ... وجل يعلم من يستحق الهداية من لا يستحقها لأن... لأن... لأنك أنت لو جيت نظرت نظرة عشان بقى... أنا ديها أسبقها بس سريعا عشان اللي جاي الكلام في القدر تجد عجبا تجد من حاد عن الطريق لا أحب أن يسمع صح تيجي كله مش عايز ده ما طلبش الهداة بصدق صح تعرف ساعتها عاد رب العالمين هل يستوي هذا بمن يقف على عتبة الرب عز وجل ويدعو ليل نهار أن يهديه وأن يشرح صدره ها ده لم يطلبها بل أرخص شيء لديه الهداية لو قلت له مثلا أن دول في وظائف تبغى تمسك وظيفة تروح وظيفة مثلا في البترول ولا ما حتى في أي وظيفة مش بيترون الحقيقة ولا الهداية يقول لك الهداية ربنا يجينا بعدين شوف اللي دي خدت بالك ده وكذا اللي لا عصد بعض بعد يعترض ولا لك لا الله عز وجل أعلم بمن يستحق ومن لا يستحق عز وجل ولذلك لما دخل هجيبكم هنا الصاحب ابن عباد كان قاعد عنده مين كان قاعد عنده ابو اسحاق اسحاق الاسرائيلي يلقب بالأستاذ ودخل الجبائي من اكبر المعتزله اللي بينفي ابو الايه بينفوا فعل الايه بيقول ان الرب لا يفعل الشر لا يخلقه ولا يريده كده الكلام الاخير هاجي الكلام حتى وتعرف تناقض هذه العقيدة الفاسدة وليه انهم قدريه مجوس لهم لانه اثبتوا كده خلق مع الله فهو دخل طبعا بص عليه لي طبعا ايه يا ابو صحاق الاسرائيلي فهو يفعل بيبقى سبحان من تنزه عن الفحشاء ده كفاهمه يعني يقصد تنزه عن ايه عن خلق الشر والمعاصي وكذا فرد قائلا سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء فذيك طبعا اللي ايه؟ او يرضى ربنا ان يؤصى هيبدأ بيفصح واحدة بواحدة فرد الشيخ اللي ايه؟ او يعصى ربنا قهرة ما هي متأهل السنة كانوا جاهزين ما حاجز من وما تستعجلوش على نفسكم يعني بعض yani يبقى يبعا يقول لك لا تعلم قبل ما تكتب أي حاجة عشان تف... ربنا ينفع بيك وتفهم طالع فينه جي منه فقال او يرضى قال او يعصى ربنا قهرة استعلم استعلم ده شوف لما يعني اغضي مثلا ونقيل ان عيسى بن نقل قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ده والقاهر والقهار فذكر له أرأيت إن ساقني إلى الرداء ومنعني الهدى أحسن إلي أم أساء قال, قال إن منعك ما هو لك كان حق واجب فقد أساء وما للعباد على الله إيه؟ حق واجب وإما ما هو له فالله يهدي من يشاء فبهد وقف خلاص ما بيش تكميل من يشاء يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل ما شاء واخذوا الابتالي عدلة, عدلة انت ما طلبتش وما تستحقش عدلة كنت بالك لأن التعامل مع العباد دائر بين فضله فضله وعدله، فنسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. ماشي وما يضل فلا هذه له. قلت هذه ذات توفيق للهاء. ها سأكلم فاب الترتيبين، ها خوش خالص. المراتب اللي ده أربعة. هداي عامة، هداي خاصة. هداي عامة وهداي خاصة، أتكلم. وهداي هداي دلائل والبيان هداه عامه وهداه لدلاله البيان وهداه التوفيق والإلهام ولداه للجنه ولا النار هداه عام ان ربنا تبارك وتعالى هيئ كل مخلوق لما ليه ايه لمعرفه ما ينفعه وما يضره وهكذا والتفصيل بقى يبقى عشان دي يبقى مرة ومرات كده ناخد درس كده إذا رقائق نتكلم فيه وهداية الى دلاله البيان اللي هي بيان الحق للخلق بيان الحق لايه اللي هي الدعوه اقام بها الرب والرسل ودعى الرسل ثم الرسل وأتبع الرسل والله يدعو إلى السلام ويهدي ما يشاء يدعو إلى دارسلام لذهاية دلالة ويه? وبيان يهدي ما يشاء لذهاية توفق ولهان والرسل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعالى وأتباع الرسل بالدعوة دلالة وبيان, دلال وبيان يعني يدلوا الناس على الحق ده للكتزام ده الدين ده العقيدة الصحيحة ده الكتاب والسود ده كذا لكن الناس تستجيب ماش بإيدهم لنتوفقوا الإلهام يدلالوا لإيه؟ والبيان وده اللي رب قال له وصله إنك لتهدي إلى صراط مست المس... إنك لتهدي إلى صراط المستقيم بلا متوكيد بلا من إيه يعني تدل الناس على الصراط المستقيم شو تبغى أحسن في تعارض لا ما فيش تعارض فأي أخرى قال له إنك لا تهدي من أحبب بلا نفي يا رزق عمي يا بطان إيه إلفر لا تهدي بلا متوكيد إله تدل على البيان تبولا نفيه إله توفق لله لا أملك إلا رب العالمين لا ملك مقرب النبي المرسل ويا شرح الصدور لل... أو الصدر لقبول الحق ودي المقصود في في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرايل وميكايل وصرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت حقا لك فأتنى مقتنوا إذنين مقتنوا في الحق بإذنك إنك تادي ما انت شاء إلى صلاة المستقيم دينة دي ليه؟ توفيق والإلهام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه من الليل هذا النوع فما بالك بأمثالنا لا لابد أن تلاحظ في طلبه وده قسمان هداية التوفيق واللهام دي ايه قسمان هداية الى الطريق وهداية في الطريق هداية الى الطريق لقيت الواحد خطب خطبة عجبتك انت كنت راجل مش ملتزم بعيد يعني عن دائرة الاتزام او السن أو. فاعجبتك خطبة جمعة او سمعت كلمة لشيخ في تلفاز او واحد كلمت كلمتين او حصل معاك موقف ايه يعني وقفت مع نفسك وقفة وأطلقت لحياتك وقصرت الثوبك واتبع بدأت بدأت أول أول على عليه داء إلى الطريق خلصنا كده لما خلصنا ذا دوب بدأ دا كذا المشوار بدأ هداية في الطريق تفاصيل الطريق الموصلة إلى الله حتى تسلم يعني إيه تسلم يعني يخرج آخر نفس على التوحيد والسنة ما حصلش هلك. يبقى انت بحتاج تفاصيل الطريق وإلا مش هتصل زي بالظبط اني خارج من الفيوم وماشي طبعا هي رايح مصر ما عندش تفاصيل الطريق رحت داخل فاي على الدائري توت دخلت من الدائري لطريق مصر الاسيوت على الصعيد سارت مشرقة وسرت انا نيتي ايه نيتي نفسي في المنيا يا جماعة فدي انا في المينيا لان انا عايز مصر واخبط كف على كف واشتاله بس ايه مكنتش عاد الطريق صح وصلت اغنى اغنى اغنى, أغنى عنك طلب ارادة الغاية اغنت عنك ها ليه في جزء ناقص كبير الهداف الطريق تفاصيل الطريق والتوفيق فممكن دائل صاحة وكذا وقابل واحد دماغه ضربه كفر بيعمل حظرش بالجالة في, في التوحيد كذا لا كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا أبا بقى صاحب بدعة ساب المسجد وصاب الصلاة وما صليش مع الناس وكفر الناس وفتحت معاهم ناس الله العفو العفوية العفو. ده كده أبلح خدت بالك ونزالك كده السلف وله من فضل الله تبارك وتعالى على الشاب إذا نسك ولا والأعجمي إذا أسلم أو الكبار أنزل أن يهديه الله إلى صاحب سنة، لكي بيدك بيدك بيديك. فأحتاج إلى تفاصيل وإهداء في الطريق. ماشي. فالمقصود هنا إهداءت اللي هي التوفيق اللي هي شرح الصدور لقبول اللي قبول الحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. طبعا الشهادتين. شهد لا إله إلا الله.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 شهادة وغير ذلك من فضائلها هي مدخل العبد إلى الإسلام سعادته تبدأ بنطقها وبأن يختم حياته بها من كان قل كأول إليه الله دخل الجنة هي الفارقة بين آل الإيمان والكفر هذه كلمة السعادة والفوز والنجاة وهي كما ترى تدور حوله أو تتكون من نفي وإذبات نفي الأنوية عن كل ما سوى الله وإثباته على الرب الحقي تبارك وتعالى لأن لابد من نفي وإثبات لابد إخران الحق للرب والبراء مما يخالف ذلك فمن يكفر بالطغوط ويؤمن بالله من يجب كفر يكفر بالطغوط وإيمان بالله لا إله إلا الله نفي في الأول ثم إثبات سيدنا أبراهيم عليه السلام يتبرأ من آلهاتهم مما تعبدون إلا الله ثم يثبتوا إيه التوحيد لربه جل وعلا بعد أن تبرر من الهاتيم الباطلة، بس فيا تدور حول أركان ونافر وإذ به براء من كل من عبد من دون الله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. هذى حد يمشط لنا شغل جماعة. يا جماعة، طيب واسأل الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادتين طبعا شهادتان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العباد الدعاء ومن الله عزل الثناء عليه, عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو, ع... أبو العلي وآله لها معنيات معنى خاص لما قال النبي قال بيته معنى عام لكل من إيه من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آمن به ومن دخل أمته وصحبه الصحب الكرام وردنا جمع طبعا صحابيه واتبع بالنبي ثم مات على مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة وطبعا هنا آله وصحبه فالله ما ذكرش من اتبعاه أو كذا فيبقى المقصود بال بالآل المعنى العام ويكون الصحب هنا ذكر الخاص بعد بعد العام وسلم تسليما كثيرا أما بعده فإنه لما كان هيتقل بها شيخ مقدمتين في أساس الكلام اللي هو ابن عز الحنفي لما كان علم و أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم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 وإن كان طبعًا أقر أنكر إن إن الدين إلى أصول لا يعذر فيها وفروعه يعذر فيها فقال هذا كلام كلام خطأ ليه؟ لأن هناك من الأصول الدين العقائد مسائل مختلف فيها بسيطة مسائل كل المسائل ما فيش خلاف فيها لكن في بعض المسائل زي هرر النبي ربه دي من الأصول ولا الفروع من الأصول ومختلف فيها بين الصحابة قلت لك وبعض مسائل تفضيلها كذا، فقال ولا وليس فيه تكفير ولا ولا تفضيل ولا تبديع بلا خلاف، وهناك من الأمور العملية ما حدث فيها خلاف في كفر تاريكيها، زي الصلاة أو الممن الاربع مثلا عند البعض من إيه من سلف الأم، معندية أمور عملية، فاعترض وقال إن التقسيم ده أصله كان المعتزلة في هذا التخلق ده درج عليه كثير من العلماء، يقصد بالأصول. العقائد لكن عرف السلف ويا الحديث إنه ممكن يعبرون أي تعبير عارف من ذلك يعبر بالاعتقاد أو يعبر بالتوحيد زي مثلاً من الخزامين مصنف كتاب التوحيد أو الإيمان زي ابن منذر مصنف كتاب الإيمان أو بالسنة زي عبد الله بن محمد حمزة مصنف كتاب السنة خاتم الأكوخاير أو يعبدون عنه بالشريعة زي الإمام الأجلب اللي مصنف عنه بال إيه بالشريعة إلى آخره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 وعلو شأنه من المعلوم الذي يدور حوله يعني مثلا الطب البشري ما يستواج بالطب البيطري مش مش تقليل من شأن الطب البيطري لا بس لا يدور حول الإنسان وهو أكرم وده ده مهم وده مهم وده كل فروض كفاية على المسلمين لكن أنا بتكلم بس كايه أقرب لك الأمر طيب علم التوحيد والعقائد تدور مباحثه حول معرفة رب العالمين وحقوقه تبارك على اسمه وصفاته فهل يدانيه علم في الشرف استحاله فنبقى أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق وهو الفقه الأكبر وذلك أبو حنيفة لما كتب كتاب سميه إيه في العقيدة سموه الفقه الأكبر ليه ما ماشي لسه تقسيم الفقه بعد كده للمصالح العلماء والفقه في الدين يبقى الدين كله عقيدة وشريعة وأعظم ذلك العقيدة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعوه ابن عباس اللهم فقهه في الدين مش معناه أن علموا الفقل دون العقائد لا في الدين بمراتبه الإسلام والإيمان باركانه السيدة دي العقيدة والإحسان النبي صلى الله عليه وسلم مازال كله دينا قال هذا جبريل يعلمكم دينكم فانظر فالعقيدة هي أصل الدين واساسه. وهي أشرف العلوم وأجلها لماذا لأن شرف العلم بشرف المعلوم